تطفات من أجمل التلاوات والتي سجلت من صلاة التراوية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ تبذت من أهلها مكانا شرقيا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 ما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولمك بغيا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 فحملته فانتبذت به مكان قصيا فاجا المخاض مخاض الى جذع نخلة قالت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا نسيا فناداها من تحتها ألا, الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخله تساقط, تساقط عليك رقبا جنيا فكلي واشربي وقضي عيدنا فان ما ترين من البشر احدا فقولي فقولي اني لغرت صوما فلا نكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحملوا قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اختها هارون ما كان أبوك رأسوا ما كان أبوك رأسوا ما كانت تمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني وجعلني مبارك اينما كنت واوصاني واوصاني بالصلاه والزكاه ان تحيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبرا شقيا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 سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الاحزاب من غيرهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبينا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَا تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ لِمَا تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبَصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَنْبِيَاتِكَ فَاتَّبِعْنِي فاتبعني أهدك صراقا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت اني أخاف ان يمسك عذاب من الرحمن من الرحمن من الرحمن فتكون للشيطان وهي قال اراغبنا لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي حسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا, وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة, اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وامن وعمل صالحا مل الصالح فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةِ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةِ وَلَا يُطْمَئِنَّ شَيْءٌ جَنَّةُ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُمْ كان وعده ماتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين لو وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا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 سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم, تأزهم أزا فلا تأجل عليهم فلا تأجل عليهم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 وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا تخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ندا يكاد السبوات يتفطرن منه وتشق الأرض وتخر تخذ الجبال هدنا دعوه للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل ما في السماء لهم وكلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها لنهار تجري من تحتها لنهار يحلون فيها, يحلون فيها من ساور من ذهب ولؤلؤا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 وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا ياتو وعلى كل ضامر ياتين من كل فج أميقا يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات اسم الله فِي ألا ما رزقهم من بهيمة النعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ماليه تطوف فتهم واليصون ذورهم بالبيت الاتيق بالله من الشيطان الرجيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بيات تأرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسنون بالذين يتلون عليهم آياتنا قول فأنبعكم بشرح من ذلكم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 الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميعا بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع لبور يا أيها الذين واسجدوا واعبدوا ربكم واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو وما جعل عليكم في الدين من حرجة ملة أبيكم إبراهيم هو المسلمين من قبل وفي هذا وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولكم فنعمل مولا فنعمل مولا ونعمل نصيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أي أحدهم I أو سبب بينهم يوم وهم سوكريان حتى او ذكري وكنتم منهم تضحكون إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا فِيهَا فيها سراجا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن رأت أن يذكر أوراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا, وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما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 لم يسرفوا ولم يقتروا, ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلى هنا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى تاما يضاعف له الاداب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك, فأولئك يبدل الله سيئا سنات وكان الله غفور رحيمات وما تبوع من صالحة فإنه, فإنه يتوب إلى الله متى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما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 يجزون الغرفة بما صبروا بما صبروا فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعذأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد فقد كذبتم فسوف يكون لزاما قال ألم نربك فينا ولينا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا الليل ففررتم منكم لما لِي رَبِّي حُكْمًا فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمَنَّهَا عَلَيَّ أَن أَبْعَثَ إِسْرَائِيلَ قَالَ, فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات ما بينهما إن كنتم قال للمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب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 أَضْوَيْنَاهُمْ كَمَا ضَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لونهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فَأَمَّنْ يَسْأَلُهُمْ لَنَا وَيَوْمَئِذٍ تَهُمُّ لَا يَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَسَاءَ أَن مفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى اما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله وهو الله لا لا إله إلا هو له الحمد في الأول و الآخر و وإليه ترجعون وإلا رايتون إجعل الله عليكم الليل إلى يوم القيامة من إله غير الله ياتيكم بضياء أفلا تسمعون قل رأيتم إن جعل الله عليكم النهار صرمدا إلى يوم القيامة من الله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل أنهارا لتسكنوا فيه ولتبتغوا, ولتبتغوا من ولعلكم تشكرون ويوم ينادين فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا, فقلنا هاتوا برهانكم, هاتو برهانكم فعلموا أن الحق لله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 وَإِذْ قَالَتِ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مقام لَكُمْ مَقَامٌ فَرْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ النَّبِيَّ أَيَقُولُونَ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ولو دخلت عليهم من قطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها, لأتوها وما تلبثوا بها لا يسيرا ولقد كانوا آهد الله من قبل لا يولون لدبار وكان آهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من سمكُ من الله إ رادَ إن رادَ بكم سوءا أنا وَراادَ رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيلا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا هلم إِلَيْنَا ولا ياتون الْبَأْسَ إِلَّا قليلا أَجِحَّةً عليكم فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ ينظرون إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُقْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْفِ سِنَةٍ على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإيات الأحزاب يودوا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 ما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال.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 وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا أزيزاً وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وأذف في قلوبهم الرعد فريقا تقتلون وتاسلون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا ما كان على النبي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 وكفى بالله حسيبا ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكر الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرته وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته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 نبي او اننا ارسلنا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 وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنضعم من لو يشاء الله أقعمه إلا تموه إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم, تأخذهم وهم يخصبون فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداد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 فَإِذَا هُمْ جَمِيعُ الَّذينَ مُحْضَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ لَفْسُ شَيْئٍ وَلَا تجزون إلا ما كنتم تعملون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 وَمَتَازَ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَهْدِ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدم أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم اليوم اصلا وهل بما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء اسناء على انهم فاستبقوا الصراط فاستبقوا الصراط فان نشاء ولما سخناه لما فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنا خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدون إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآخرين أسلمين، أدخلوا الجنة آتوم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكوام. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ لعي وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي فاكهة كثيرة منها تاكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون حق كارهون إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض وبست الجبال بسا فكانت هباء كنتم أزواجا ثلاثة فاصحاب الميمنه مع اصحاب الميمنه واصحاب المشؤمه مع اصحاب المشؤمه والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم ثلثه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 وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم قير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأذى ما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وقلح منضود وظل ممدود وما مسكنا وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة انا ان شئناهم ان شاء فجعلناهم ابكار ترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في زموم وحميم وظلم من يحمون لا باردون كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقون فمالئون منها البطون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 فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلق تو سلام لك من اصحاب اليمين وان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم فنزل من حميم جحيم هذا لهو حق اليقين فسبح اسم ربك العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون أرضون لا تخفى منكم خافية فأما ملوتي